يعني انا ما حطتش الدرس بتاعكم خيبر فيها دروس وعبر خلتني طب من هنا طب من هنا هنا ما فيهاش في الكتاب حاجة. بصراحة بجد يعني ولا تسوى فقلت بقى يعني الظفر العليا كما كما أن الحرب الحرب فرضت على من قبلنا فخلينا بقى في الإيه درست إنت هيمت. مش شعرفين درست إنت أيامته في المعد درست دي أمتى في المعهد؟ شارك على آخر يعني تغربة فضلنا كم حصة؟ من عشر إلى اتنشر حصة طامش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا له واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا إلا مسلمون الناس الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذنوبكم وَمَن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما واركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد أما بعد أن يورغت الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يغزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وإن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستكمل ودعناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد مرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين واليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتنانه يفترض أن نتكلم في النبي مكت إلى الملوك ورؤساء العالم كمكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر وحديث أبي سفيان وكتاب أمير بصرة وكتاب الحارث بن أبي شمر والمقوقس والنجاشي وغيرها من هذه الكتب لكن سنرجع الحديث على الكلام عن مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء إلى الحصة القادمة ونتناول الدرس الذي يليها وهو غزوة خيبر لأن المكاتبات ومكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم فيها دروس وعظات وعبر أحببت أن أجمع لكم فيها شيئا كثيرا لأنني لم أشرح لم أتناول هذا الدرس بالشرح في العام الماضي هذا الدرس قد حذفناه بالعام الماضي لكن إن شاء الله سنتناوله بالدرس لأن فيه عظات وعبر وفيه علوم نافعة بإذن الله تبارك وتعالى تبين عالمية الإسلام ومدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الداخل وفي الخارج فأحببت أن أفرد ذلك ببحث سيكون إن شاء الله جاهز في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى ونأخذ اليوم غزوة خيبر وما فيها من عباط ودروس وعبر لكن لن نتناولها أيضا من كتاب نور اليقين لأن الكتاب لم يتناول الغزوة بالشكل الكافي ولم يذكر فيها شيء من الفوائد أو يعني ليس فيه كبير فائدة إنما هو مجرد رؤوس أقلام فأحببت أن أفصل في هذه الغزوة المباركة غزوة خيبر وما يطلوها إن شاء الله تبارك تعالى من غزوات وسيكون هذا هو الدأب في بقية الدروس حتى ننتهي من دراسة المعهد لأنه لم يتبقى لنا إلا الغزوات ثم الشمائل والوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والشمائل والمعجزات فسنفرد الشمائل والمعجزات بأربع دروس درسين للمعجزات ودرسين للشمائل وما تبقى من وقت سنكتمل في بقية الغزوات. سنأخذ الغزوات الكبرى التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي تمت في حياته صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، غزوة مؤتة، غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوات الحدبية حنين، هذه الغز الغتبوك. هذه الغزوات سنتناولها بالدرس والفهم إن شاء الله تبارك وتعالى واستخلاص الدروس والعبر. هذا المنهج هو فتح من الله تبارك وتعالى يعني هذا لم أتناوله بالعام الماضي أو هذه الطريقة لم أتناول بها الكتاب بالعام الماضي. نظراً لأن كانت هي التجربة الأولى أو التجربة الأولى فأحسست أو شعرت بأن الفائدة لم تكن كبيرة يعني لطالب العلم كهذا العام فبعد المراجعة والتنقيح والبحث وجدت أن هذه الطريقة أفضل في إيصال المعلومة أن تصلك المعلومة كاملة أن تصلك المعلومة كاملة أما أن تصلك المعلومة مقتطبة فما الفارق بين أن تقرأ الكتاب وبين أن تأخذ مني الفائدة فأردت أن تصلك المعلومة كاملة مكتملة حتى يكون عندك تصور لكل الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت هذه الأمة المباركة التي بارك الله تبارك تعالى فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه فاليوم نتكلم عن غزوة من الغزوات المهمة في حياة هذه الأمة وهي غزوة خيبر هذه الغزوة كانت مع لد أعداء الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيضا نعم داه قراءة غزوات قرادة والحاجات ال السرايا والحاجات دي انت دي للقراءة يعني في بعض السرايا وفي بعض ال يعني بعض البعوث والسرايح دي تقرأ يعني لأن الـ الـ الأمر فيها إيه أمر سهل عندما مجرد سطرين ثلاثة تقرأهم هتعرف المسألة أنا باجي على غزوات الكبرى لي لأن فيها عضات ودروس وعبر أهملها الكتاب فوالفائدة المرجوة منها أكبر لأن الدروس اللي هتستفيدها من غزوة خيبر لا يمكنها تجدها في مكان تاني يعني الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزة خيبر مثلا لم تمر عليه من قبل صلى صلى وأتى وترتب عليها أحكام بعد ذلك بل ترتب عليها أمور هي في غاية الأهمية في أمور الاعتقاد خدت بالك يعني ترتب عليه أحكام في الفقه وترتب عليه أمور في الاعتقاد فهذه المسائل أنا لا أهملها يعني أنا لا أهمل مثل هذه السرايا والبعوث لكن يترك بعض الشيء نعم صوت يترك بعض الشيء للطالب حتى يستطيع الطالب استنباط بعض المسائل وأيضاً يعني اعمال الذهن مطلوب، اعمال الذهن مطلوب، وليس المطلوب أن أقرأ لك كل ما في الكتاب، يعني هناك بعض الأمور لا بد وأن يكون لك فيها نشاط، لا بد وأن يكون لك فيها نشاط، ولابد أن يكون لك فيها بذل وجهد، فأنا أفتح لك مغاليق الكتاب لأن كما قلنا قبل ذلك مادة السيرة النبوية لن تدرسها إلا هذا العام، لن تدرسها إلا هذا العام، بعد ذلك العهد عليك أنت. يعني يجب عليك أنت أن تنمي نفسك فيها والآن نحن نفتح لك الأبواب ونعطيك أصول المسائل وانت يجب عليك أنك تقوم بما يعني يلزمك من دراسة هذه المادة دراسة جيدة لأن أنا أعتقد أن هذه الدراسة وإن كانت دراسة نظامية دراسة, دراسة أكاديمية تحصل منها على علوم كثيرة وعلى فوائد كثيرة إلا أنها هي بمثابة المفاتيح لطالب العلم لأن هذا الباب يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو من لا يشبعان طالب علم وطالب مال يعني النهم من طلب العلم لا ينتهي والنهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أنا لما بدأت دراست سيرة النبوية وتدريس السيرة النبوية العام الماضي كنت أعتمد مثلا على حوالي عشر كتب هذا العام فاق العدد عندي تعدى ستين كتاب في السيرة النبوية ليه؟ ليه لأن كل ما أجي كتاب في السيرة النبوية أو يتعلق في السيرة النبوية من قريب أو من بعيد أجيبه وأقرأ فيه وأبحث فيه ويبقى له إضافة عندي يعني أجي فيه إضافة. فأنت لن تعلم فائدة، فأنت لازم يكون لك عمل، لازم يكون لك جهد، لازم يكون لك جهد في هذه المسألة. فأنت الآن إحنا بنأخذ الغزوات الكبرى، سنتناول الغزوات، وسنتناول بعد ذلك الشمائل والمعجزات التي يعني آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والشمائل والمعجزات، وإنت لك دور، لازم يكون لك دور، واعمال القلم مطلوب، إعمال القلم. في العمل مطلوب انت تنتهيش بعد الدرسة النبوية انت قرأت او درست كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسالين خلاص يرمي حطوه على الرف وشوف غيره لا السيرة النبوية لا تشبع منها الخطيب يحتاجها المعلم يحتاجها السياسي يحتاجها ربة المنزل تحتاجها الكل يحتاج قراءة سيرة النبي وسلم الكل يحتاج لقراءة سيرة النبي وسلم لان السيرة النبوية تهذب الاخلاق وتهذب السلوك وترب النفس وتعلم الجاهل وتلشي الضال وتفتح مغاليق العلوم من قراءة السيرة نبوية السيرة النبوية بركة بركة السيرة النبوية تتعدى الحدود فاقت الافاق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيرة العطرة إذا أنت يعني اهتممت بالسيرة النبوية أقسم بالله يفتح الله عز وجل عليك من العلوم ما لم تكن تتخيل سواء كان في الفقه أو في الأصول أو في أي علم من علوم ببركة دراسة السيرة النبوية فاهتموا بدراسة السيرة النبوية فغزوة خيبر اختلف أهل السير في وقتها على قولين قول الأول وهو قول ابن إسحاق في المغازي وموسى بن عقبة أنها كانت في آخر محرم من السنة السابعة للهجرة النبوية قال ابن القيم والجمهور على أنها في السنة السابعة وأيد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح البال وقال بعضهم بل كانت في السنة السادسة وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال كعادته هذه الأقوال أقوال متقاربة وعلى الراجح يعني ما ذكره ابن إسحاق من أنها كانت في السنة السابعة لكن يمكن الجمع بينهما بأن من أطلق سنة ست بناء على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول وهو ربيع الأول لأن البعض كان يرى أن السنة الهجرية بتبدأ من شهر إيه؟ من شهر ربيع إحنا عندنا بنعتقد أن السنة الهجرية بتبدأ من شهر إيه؟ محرم فما بين محرم وربيع كم شهر؟ محرم وصفر ها محرم وصفر وجمد اول وجمد اخر وربيع اول يعني في اربع شهور فرق ربيع محرم وصفر وربيع محرم وصفر وربيع يبقى الفرق ده الفرق ده يجبر الفرق ده يجبر ما بين ايه قول من قال بانها كانت في سنه 7 وانها كانت في سنة ايه ستة بناء على ان البعض كان يرى ان شهر الهجره الحقيقي هو شهر ايه ربيع الاول طيب طريقة هذه الغزوة المباركة غزوة خيبر ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم باستخلاف رجل يسمى سباع ابن أرفطة الغفاري على المدينة. طبعا واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء على المدينة أثناء الغز قلنا قبل ذلك أن هذه كانت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد على حفاظ معاني الأمن والأمان في البلاد. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ونترك المدينة بلا والي أو بلا حاكم. ليه تسود الفوض لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سباع ابن عرفطه في هذه الغزوة المباركة على المدينة النبوية كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الهيثم ابن عراق عن أبيه أن أبي هريرة قام قادما المدينة في رحمة من قومه طبعا أبو هريرة مما أسلم أمته قيل في فتح خيبر أثناء خيبر بعد خيبر يعني في زمن إيه في زمن خيبر قام أبوه أبي هريرة رضي الله عنه في رحمة من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف استخلفاً بسلام السباء ابن عرفطة على المدينة قال فانتهيت إليه وأقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها عين صاد سورة إيدي مريم وفي الثانية ويل للمطففين فيقول فقلت في نفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا اكتال كان, كان بالناقص قال فلما صل زودنا شيئا حتى أتينا خيبر قال فكلم رسول المسلمين فأشركون في سهامه يبقى أبو هرير راح هم فين في أثناء غزو خيبر في أثناء غزو خيبر طبعا في هذه الغزوة وحال المسير إلى خيبر هناك بعض الأشياء الصحابة رضي الله ورضاهم لم يغفلوا عن ذكرها وهذا من بركة هذه الأم أنه ما من كبيرة ولا صغيرة في هذا الدين إلا ذكرها الصحابة إلا ذكرها الصحابة نقلوا إلينا كل شيء حتى دخول الخلاء نقلاه إلينا الصحابة رضي الله عنهم رضاه نقلوا إلينا أفعال وأقوال الصحابة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال وأقواله ما غاب من ذلك عنا شيء ففي في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كما في حديث سلمة ابن الأقواع رضي الله عنه ورضاه قال خرجنا إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم وهذه كانت عادة العرب أنهم كانوا إذا صاروا في بعض الطريق يطلبون من بعض الحداه أن ينشل لهم بعض الأشياء حتى يهون عليهم إيه مشاق الطريق وطوله فقال رجل من القوم يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر ذا صوت مليح صوت كويس ألا تسمعنا من هنياتك, من هنياتك فقال وكان عامر رجلا شاعرا فقال عامر وهو يحدو اللهم لو ما مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا لاقينا وألقين سكينة علينا إذ وإن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا فقال قالوا يا رسول الله عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وَجَبَتْيَا نَبِيَ الله لأن الناس سلم كان إذا دعا لرجل حال الغزو بالرحمة أو بالمنفرة نال الشهاد فقال وَجَبَتْيَا نَبِيَ الله لولا أَمْ تَعْتَنَى به في بعض الروايات عند مسلم وغيره أن عامر جعل يرتجز وهو يقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن إلا لقينا وأنزلا سكينة علينا فقال صلى الله عليه وسلم أن هذا يرحمه الله أو قال من هذا؟ قال أنا عامر قال غفر الله لك أو غفر لك ربك وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا خصه بالشهادة فنادى عمر رضي الله عنه يا رسول الله هل أمتعتنا بعمر؟ هل أمتعتنا بعامر؟ يعني كنتش تعقل لنا عامر شوية لأن عامر الصحابة كانوا كلهم إيه؟ بيحبوا عامر هو عم سلماء بن الأكوع هنقول كيف قتل عامر وهو عم سلماء بن الأكوع وجاء في بعض الألفاظ أنه كان يرتجز ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلّينا إن إذا قوم بغو علينا وإن أراد فتنة أبينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله فقال عمر وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به فقُتِل عامر يوم خيبر شهيدا أما عن طعام المسلمين في هذه الغزوة المباركة حتى تروا كيف كان آباؤكم وأجدادكم يقاتلون وعلى مكان يقاتلون وكيف كانت عدته وكيف كانت أزودتهم في حديث سويد بن نعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام خيبر حتى إذا كان بمكان يقال له الصهباء وهو من أدنى خيبر يعني في أسفل خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد قال يا جماعة الخير اللي عنده طعام يأتين به الأزواد اللي هي إيه؟ الأزواد زاد كل اللي عنده طعام يجيبه وحطه هنا. فانظر إلى ماذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أصحابه في غزوة خيبر. من كان عنده شيء من الطعام أتينا به. فجمعوا هذه الأزواج فلم يؤت إلا بالسويق. السويق اللي هو رضي التمر. فلم يؤت إلا بالسويق. فأمر به فثري يعني نثر. وقال فأكل وأكلنا ثم تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم وتمضمض ثم قمنا إلى صلاة المغرب. ولم يتوضأ. طبعا هذا الوقت كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. العلماء اختلفوا. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالليل؟ أم دخلها بعد طلوع الصبح؟ هناك أقوال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر في الليل. وهناك أقوال بأنه دخلها في الصبح. فالجمع بين هذه الأقوال سهل. النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في آخر الليل، اللي هو في وقت، ال في وقت الغلس في آخر يعني جزء من الليل ثم ظهر فيها صلى الله عليه وسلم بإسفار في في وقت الصبح ففي حديث أنا ذكرت الله عنه ورضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغدات بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله في زقاق خيبر يعني كان بمشي فين في شوارع خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقول الراوي وقد خرج القوم إلى أعمالهم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال محمد الله والخميس محمد الله والخميس محمد الله والخميس اليهود كانوا يعبرون بلغتهم عن الجيش بالاسم ليه الخميس فقالوا محمد والله والخميس وفي لفظ آخر أن رسول سلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبحوا فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله والخميس فقال رسول لما خربت خيبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم حتى إذا كان السحر وذهب ذو الضرع إلى, إلى زرعه أغار عليهم وقال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين طبعا الحرب لابد لها من لا لابد للحرب من راية تحمل فكانت أول الأمر الراية محمولة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه كما في حديث بريدة ابن الحصيب قال كان صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة والشقيقة هي الصداع كان ربما أخذته الشقيقة فلا يخرج إلى الناس باليوم واليومين من جد الصداع خيلني كان ربما أخذته الشقيقة هي الصداع الرأس فلا يخرج إلى الناس باليوم واليومين فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس وإن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أخذ راية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع وفي حديث عمر بن الخطاب قال سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر رضي الله عنه وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو إلى قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه يبقى اليهود في أول الأمر هزموا من؟ عمر أصحاب فجاءوا يجبنونه ويجبنونه يعني أنتم جبنا سبتوهم تركتموهم فصار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعد ذلك ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية رسميا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم في هؤلاء يعني الناس مختلفين من دول من الوصف من صلى الله عليه وسلم يحبون الله ورسوله أو يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما تمنيت الإمارة إلا يوم أو إلا ساعة إذ ليه للشهادة شهادة النبي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي أو قيل هو أرمد يعني أصيب, إيه؟ أصيب برمد في عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عينيه ودعا به أوله خيرا حتى كأن لم يكن يعني برئت عينيه كأنه لم يكن به شيء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يعني لازم لازموا مسلمين زينا بالضبط فقال انفض على رسلك انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل في فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم سؤال لو الحديث ده قدامك تقدر تطلع منه كام فايده حديث لو عطينا الرايه غدا رجل يحب الله رسوله ويحب الله رسوله تقدر تطلع منه كام فايده كام 10 كان يعني تقدر تطلع منه كام فايده طيب حاجة خارج المعهد تقدروا تطلعوا لي فوائد من الحديث ده تقدروا تطلعوا لي فوائد من الحديث ده طب اعملوها كده زي واجب كده واجب واجب يعني ايه ده واجب ايه يعني خارج نطاق المعهد لان طبعا انا مس مش مسموح لي ان انا ايه اطلب ان الاخوه واجبات لكن دي حاجة بينه وبينكم هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب لأعطياننا الرأة غدا هذا الحديث يعني بحمد الله تبارك وتعالى يعني جمعت الفوائد فيه زادت على المائة وخمسين فائدة جماعة الفوائد في هذا الحديث زادت على مائة وخمسين فائدة لا حديث عليه القصة كاملة لو اعطينا الراية غدا الرجل يحب الله رسوله ويحبه الله رسوله فبات الناس ليلته يدكون كلهم يرجوا أن يعطاه الحديث كامل ما هو عندكم في كتاب التوحيد ما نعرف بس أنا عايز بقى أشوف همتكم في تطلع الفويد منه أنا بقول لكم أنا جمعت الفوائد في هذا الحديث طلع زادت على 150 150 فايدة أتمنى أن أنا أشوف كده حد يجيب الميت فايدة يعني لو طبعته بالميت فايدة أنا ليه بقول كده طريقة استخراج الفوائد من النص الطريقة دي أنا أسف طبعاً أنتم تطلعوني الدرس لكن أنا طريقه استخراج الفوائد من النص بتنمي عندك الملك بتربي عندك سرعة استنباط الاستنباط الدليل من الكلام استنباط الدليل من ال من الأحكام بتربيها عندك وأنت بتتكلم بسرعة تعرف تستدل أجيب دليل على كلام منين أنا عايز أتكلم على حب الله عز وجل للعبد وحب العبد لله تبارك وتعالى أجيب دليل منين بسرعة هجيب دليل من حديث علي بن أبي طالب الرضوان حجيب منين أن النبي صلى الله عليه وسلم لهم عجائب وكرامات تافل النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي بن أبي طالب هجيب منين دليل على جاز الرقية النبي صلى الله عليه وسلم راق علي بن أبي طالب هجيب منين دليل على تلاقي نفسك أنت إيه بسرعة الدليل الواحد تقدر تستخرج منه إيه تقدر تستخرج منه أحكام كتير جدا عشان كده تلاقي كتب الفقه مختلف تلاقي تافق متن وتحتاج شرح وتلاقي كتب على طريقة المحدثين أحاديث وتطلع من أحاديث أحكام أو أحكام وتجيب عليها أدلة أو أدلة وتجيب عليها أحكام يعني فكتب المحدثين تثري العقل لطالب العلم تسر العقل لطالب العلم لكن الطالب يبدأ بكتب الأحكام وحفظ الأدلة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأدلة واستخراج منها الأحكام لأن التانية أصعب من الأولى التانية أصعب من الاولى لكن انت كل ما تعود نفسك ان انت الدليل الواحد تعرف تطلع منه أحكام وتشوف نفسك انت صح ولا غلط وتعرض الأحكام دي على حد من المشايخ وحد من طلبة العلم تلاقي نفسك انت دايما بتضرب نفسك بنفسك تنمي الملكه دي عندك لا سيما زي ما قلت لك انت هتبقى مدرس في من الايام هتدرس هتعلم وهتبقى مسؤول قدام ربنا فلازم يكون عندك القدرة والملك على هذا كده طبعا الكلام ده للاخوه والاخوات يعني الكلام ده انا الإخوة وده خارج حدود اللي حدود خارج حدود النفس بدات هذه المعركه نعم عن النبي طه كله وكل ده حديث هو ده حديث واحد اصلا الحديث عشان تكون في الصورة الحديث موجود في روايه الواق... الحديث عايز تجيبه موجود صحيح البخاري في كتاب المغازي باب غزوه خيبر حديث بمنصوم موجود هتلاقي الحفظ ابن حجر مطلع لك حوالي 60 فايدة مثلا يلا يا احمد هتلاقي الحافظ ابن حجر مطلع لك حوالي 60 فايدة من كلام الحفظ ابن حجر طلع من كلام ابن حجر حوالي قرابه 60 فايدة طب وبقيه ال 150 اجيبه منين شغلك انت بقى. طبعاً بدأت هذه الغزوة وكان رأس اليهود في ذلك الوقت أو الفارس المغوار لليهود في ذلك الوقت كان رجل يسمى مرحب كان رجلاً يسمى مرحب خرج على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يمسك بسيفه وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبل التلحب فبرز إليه عامر الذي دعا له نبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة افتكروا ده نزل إليه مين؟ عامر الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فقال مرتجزا قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل ومغامر، فعلا عامر كان بطل كان بطلا حقيقيا فنزل إلى مرحب فقاتله وكان لعامر طريقة في قتل الأعداء أن هو يسفل في ضرب عدوه بسيفه، إزاي؟ هو بيضرب كده يحارب كده يقوم جاي يعمل حركة كده ينزل لتحته وقوم جاي يضرب بالسيف منين؟ من يضرب ينزل لتحت كده يبقى ينزل دون مستوى سيف العدو يعني هو بيضرب كده الحرب كده هو ينجى ينزل فجأة تحته ينجى يضرب منين ضرب من تحت كده فأسفل عامر فأسفل عامر فارتد إليه سيفه فقتل نفسه ده الطريقة اللي مات بها مين عامر رضي الله عنه أرضاه هنحكيها هوت فقال عامر قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحف في طرس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع إكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة ابن الأكوع فخرج فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حبط عمل عامر قتل نفسه فبكى رضي الله عنه أرضاه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر فقال الله عليه وسلم من قال هذا قال أناس من أصحابك قال لا والله كذبوا أو كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي بن أبي طالب وهو أرمد شوف الحديث بيتجمع معاك إزاي يبقى مين اللي قاد علي بن أبي طالب لما كان أرمد سلام بن الأكوة شو أنا جبت الكلام ده منين؟ من طرق الحديث تبقى تحط الحديث الحديث جميع بعضها تلاقي الروايات اكتمل عندك عشان كد أفضل في دراسة السيرة نبوكي تكمل المعلومة يكمل لك المعلومة أفضل من كتاب نور اليقين فقال آه, ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وهو أرمت فقال لأعطينا لا الراية غدا رجل يحب الله رسوله ويحبه الله رسوله قال فأتيت علي فجئته أو فجئت به أقوده وأرمت حتى أتيت من السنة فبصق في عينيه فبرئ وأعطاه الراية وخرج مرحب مرة أخر فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبل التلحب فقال له علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أم حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة ثم ضربه ضربة ففلق منها رأسه ضربوا ضربة كده إيه أم سلمة تقول سمعت صوت أسنان مرحب تتكسر بسيف علي بن أبي طالب يعني ضربت السيف جات من دماغه كسرت إيه كالسنا المسلمة تقول كما في حديث المسلمة يعني اللي ذرواه نيثميه في المجمع طبعا أيضا بإسناد صحيح قالت سمعت أصوات أو صوت وقع السيف في أسنان مرحب من ضربة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طبعا الأخبار متواترة بأن قاتل مرحب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضه. الأخبار متواترة بأن يقاتل مرحب مين طيب تجد في بعض النصوص مثلا في حديث صحيح مسلم أو عند ابن إسحاق أن الذي قتل مرحب هو محمد بن مسلم محمد بن مسلم طب أصدق إزاي أعمل إيه أفهم من إيه فالجمع سهل الجمع سهل لعل محمد بن مسلم ضربه أولا ثم أجهز عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضه يبقى لعله دخل الأول أول الحرب كما حدث مع عامر ضرب عامل فوقع عامل فدخل محمد بن مسلمه فقاتل فخرج او تنحى محمد بن مسلمة فدخل علي ابن ابي طالب فاكمل عليه ضربه ضربه فشق بها رأسه او رأسه فقتله نزل مين هيجيب يساعدني مع الله أكبر الله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 darur resulullah haye ala haye ala haye المترجم على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأثناء هذه الغزوة المباركة حدثت فيها أحداث هذه الأحداث تبين لك عظمة هذا الدين وصلاح نية أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم وأنه كان في, الزوايا خب... كان, في الزوايا خب... كان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا انظر إلى هذا الرجل الذي لم نعرف اسمه إلى الآن أعربي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال يا رسول الله جئت أبايعك على الإسلام فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله على أن ألقى العدو فأضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فقال إن تصدق الله يصدق ففي حديث شداد بن الهاد أن رجل من العرب جاء فآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر أو كانت غزوة حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم لهذا العربي قسم من الغنائم فأرسلها له صلى الله عليه وسلم فأخذها فقال ما هذا كأنه يعني حتى ظن البعض أنه استقله ما هذا قال قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فعاد به رسول الله وقال يا رسول الله ما هذا قال هذا قسم قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك لكن اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم ناهضوا إلى قتال العدو فأتي بسهم في الموضع الذي أشار فأتي بموضع في الموضع, في الموضع الذي أشر فقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ودعى يقول روي الحديث فحفظت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلي فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك والحديث رواه النسائي وصححه العلامة الألمانية وغيره من أهل العلم وفي المقابل ترى أناس ساءت نيتهم ترى أناسا ساءت نيتهم وهذا إن دل فإنما يلل على أمر عظيم وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يتفقد قلبه دائما وأن يتعهد نفسه دائما حتى في حال الغزو حتى في حال الجهاد والخروج إلى سبيل الله تبارك وتعالى، أن يتفقد نفسه دائما ربما زلت نفسك خسرت الدنيا والآخرة والعياذ بالله بطل إلى النار. هذا هو العنوان بطل إلى النار في هذه الغزوه بطل إلى النار نعم في حديث سهل بن سعد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسكره مال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شاردة ولا واردة إلا أتى عليها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار أما إنه من أهل النار فقال رجل من القومي أنا صاحبه أبدا يعني أنا ألازمه حتى أرى ماذا يصنع قال فخرج معه كلما وقف وقف معه كلما أسرع أسرع معه قال فجرح يومها جرحا شديدا فلم يتحمله فاستعجل الموت فوضع نصل السيف نصل السيف نصل أو, أو مؤخرة السيف في الأرض وذبابته بين ثدييه ثم تحامل على السيف أي قرف بنفسه على السيف فقتل نفسه والعياذ بالله فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذاك قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرته آنفا أنه من أهل النار حدث له كذا وكذا فاستعجل الموت فوضع السيف في ثديه أو بين نصل السيف بين على الأرض وذبابته بين فديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل وده حديث مهم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس اوعى تتغر, اوعى تتغر. فيما يبدو للناس اوعى تضحك عليك اوعى نسيتغرك أن أنت الشيخ أن أنت العالم وإن أنت طالب العلم أن أنت أحسن من غيرك اوعى تتغر فيما يبدو للناس إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وهو من أهل الجنة أوعى تتخيل أن أنت بس لا تخش جنة ولا الملتزمين بس هم لا يخش جنة والناس مش تخش جنة لا في ناس هتسبقك إلى الجنة في ناس عندها من الأعمال وبينها وبين الله تبارك وتعالى صلة ترفع بها في درجات يوم القيام أنت لا تعلمها الناس فيهم خير وفيهم بر وفيهم إحسان هناك من الناس من هو أقرب إلى الله تبارك تعالى منك فلا بد أن تعتقد ذلك ولا بد أن تهتم أنت بنفسه ولا تنشغل بأحد سلمة رضي الله عنه أرضاه في هذه الغزوة المباركة يصاب سلمة ابن الأقوي إصابة بالغة كما في حديث يزيد بن أبي عبيد يقول رأيت في في ساق سلمة ابن الأكوع ضربه أفر ضربة فقلت ما هذا يا أبا مسلم فقال هذه ضربة أصفت بها يوم خيبر فلما أصفت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلي نفث فيها ثلاث فوالله ما اشتكيت منها بعد نفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتفل عليها نفث فيها فيقول والله ما اشتكيت بعدها بعد وكما ذكرت لكم قبل قليل الاهتمام بقلبك الاهتمام بقلبك لكذا أقول لك درست السيرة النبوية تفوأك نحن لسه كنا نتكلم دلوقتي عن عامر أثابه الله تبارك وتعالى بالجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن له أجره مرتين وهذا الذي جاء لا يعرف دخل الجنة لأنه بايع وصدق صدق مع الله فصدق الله عز وجل معه ثم الآخر الذي دخل النار بسبب أنه استعجل الموت انظر إلى هذا النموذج قصة هذا الرجل الذي غل في سبيل الله تبارك وتعالى في حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي أم خيبر فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم ما هو صلوا على صاحبكم ده يبقى في إيه؟ في حاجة فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، لا يساوي درهمين، حرم الجنة بسبب درهمين، درهمين، حرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه بسبب درهمين، عشان تعرف بس إنسان ممكن يبيع دين وبيعرض من الدنيا واللفظ عند أبي داود والحديث صحيح في غزوة خيبر حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، الحمر الأهلية المقصود بها الحمر اللي احنا ايه؟ اللي احنا في الشارع دي، اللي هو الحمار اللي إيه في الشارع، حمار ده زمان كان يأكل، كان زمان كده اللي مش في الشارع لأحد من دول يخشوا ويتفضل لرئيسه تعال عندنا وتباهوا على طول ويوم بالواجب يعني، لكن في غزوة خيبر كان في حديث عن النبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والتصريح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية جاء علي سان علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء بن عازب وابن عباس كل هؤلاء على أن الحمر حرم المتعة والحمر الإنسية في يوم, إيه؟ في يوم واحد ويوم خيب طبعا الكلام ده لأن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون يقولون لا حرمت ثم أبيحت مرة أخرى. يقول ابن عباس والله ما علمت حكما من أحكام الله عز وجل لا. حرم ثم أحل ثم حرم أو أحل ثم حرم ثم أحل مرة أخرى. والله ما علمت في كتاب الله. فيش كلام ده. إحنا عندناش في الدين كده. يعني عندناش حاجة في الدين حاجة تحرم وعندن تحل وعندن تحرم تاني. لا ما حصلش كده في الإسلام. خدت بالك فيعني التحريم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ده هذا كان في زمن خيبر طبعا نكاح المتعة كان صفة نكاح المتعة أن يقول لرجل لامرأة تتزوجيني لمدة على أن أعطيك صداق كذا وكذا المدة دي هم يتفقوا عليها أجاوزك شهر أجاوزك شهرين أجاوزك يوم أديك اتنين أديك تلاتة خدت بالك لكن طبعا الشيعة تأسوا حتى في زواج المتعة الأول كان الزواج بالشهر والثنين والثلاثة والسنة والثنين والثلاثة الشيعة خدت بالك بقوا بيأجروا الساعة والساعتين. أجوزك ساعة. قال انا اديكي خاتم اديكي سا... اديكي جنيه اديكي عشرة جنيه ده كلام ده كلام مين ده كلام الشيعة طبعا كان نكاح المتعة كان له شروط يعني كانش المرأة ينفع تتجوز متعة تاني الا لما تستبرق من إيه؟ تستبرق من حيضها عشان يشوفوا حامل ولا مش حامل الشيعة عندهم تتجوز في اليوم 24 ساعه تتجوز 24 راجل كل ساعة تتجوز راجل دلوقتي عادي خالص خالص خالص مفيش مشكلة ما عادش حاجة اسمها دلوقتي تستبرق من حي... تستبرق يعني ولا الكلام ده كله الكلام ده عادش عند الشيعة خدت بالك وبنوا دعاً الكلام ده على الفقه الفاسد عندهم إن طبعاً عادي دلوقتي ممكن تاخد حبوب من الحمل وممكن تاخد مش عارف إيه خدت بالك ده كلام الشيء مجرمون في هذه الغزوة صاب من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم رجل عبد الله بن مغفل جرابا من الشحم اليهود كان من عاديتها أنهم يخزنوا لإيه يخزنوا الشحوم اللي هي الدهنة دي يخزنوه فقال عبد الله بن مغفل أصبت يوم خيبر يقول أصبت يوم خيبر جرابا من شحم. فالتزمته ضميته كده فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا لا فرصة بقى قرفش كلام انتوا عارفين الكلام ده كان غالي عند العرب يعني يقول فالتفت فايضا النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فاستحييت منه صلى الله عليه وسلم وحطه ثاني لأنه طبعا لما قال أنا هاخده مشد حدي منه ده يبقى ايه غلول غلول ان لا جوز للمقاتل ان هو ياخد اي حاجه ايا كان من الحرب الا بعد تقسيم الايه الغنايم أما يهود خيبر وما أصابهم وما كان من شأنهم فنكمل إن شاء الله عز وجل الحصه القادمه الكلام عن ما حدث في خيبر واذواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم الغنائم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى الكل في غزوة خيبر وكيف استفاد المسلمون من هذه الغزوة المباركة والدروس والعبر منها واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ويرجعنا واياكم مما سمعنا قول فاتبعوا احسنه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وجزاكم الله خير